وقالوا تعالى وما كتبوا ل ع لا ل مالتهم ن ق ا ل و ا اين م ف المعرفه لا مالتهم ما لم يقصدوا ن ل ه يلائموا ي الشناء اليه يلائموا قطعا ينظروا الى المقاتل لا احد يستناه ينزكى عامله في القطع ا ومطبو الكلام ومن هوات المقاتل هذا الخلاف معلوم في هذه الايه و ح ا ص ل هذا المقام أ ن ميل هذا الذي س أ ل عنه ف ض ي ل ة الشيخ ي ك ي ر في أ ر ب ع آ ي ا ت من كتاب الله اثنتان منهما و ا ل كل أ واحدة هي الوسطيان منهما لا زياده فيها أ و ل ما نزل في هذا قوله تعالى في س و ر ة الانعام قل لا أ ج د ه م ا احيا ا ل ج محرما على طعم ا يطعمه إلا ميتساً دماً أن يكون أو يكون م ز فحرمت و هذه وهذه الاشياء آ ي ة وهذه ل أ وزادت التقييد بكون الدم مفتوحا ثم إ ن الله حرم هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ ر ب ع ة في س و ر ة النحل و هي ا ل ن ا ز ل ة بعد الانعام ع م فسورة ا ل ح ر نزلت قبل الهجرة في مكة ل ى ل لآيات ت ي الأخيرة ن وينعاقتم ه فعاقبوه عطفتوه ا لما وقد ن ز ل ت في تنزيل المشركين ل ش ه د ا ء يوحد وهم حمزته و أ ص ح ا ب ه والدليل على أن ان ل ل ن النحل ز ة بعد ا ل ع ا م في ن ا ز ل ة بعد سورة الانعام ن ع م أحد ي قوله ل النهل وعلى الذين ى في سورة هادوا ر ح ن قصصنا من قبل والنازل ا ما المقصوص المحال عليكم قبل قبل عليهم نازل في س و ر ة ا ل ع ا م في الاجماع في قوله وعلى الذين هاجوا حرمنا كل ذي ا ل ف ر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ا ل آ ي ة الموضع الثاني من الموضعين أ ن الله قال في س و ر ة ا ل ع ا م سيقول ي ل ا ذ ن أ ش ر ك و ا وشاء الله م ا أشركنا ف ب ي ن انهم سيقولون هذا القول في المستقبل و أ ن ه م وقت ن ز و ل ا ل آ ي ة لم يقولوا بيدا ثم بين في النحل أ ن ذلك القول الموعود به وقع تماما فتبين أ ن ه ا بعدها وذلك بقوله وقال الذين أشركوا, اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا الايه وكل منهما أصلاح الميتة والمنخانقة والمتردية يحتاج الى كلام والان نتكلم على محل السؤال هذا الاستهناء اصله معروف عند علماء التفسير أن فيه و ج ه ي ن أ ح د ه م ان أ ه يكون هناك م ل بن أ ن س و ق ا ل ل ا ج م ه و ر أ ن هناك ا س ت م متصل ل و ا ح مسافه يختلف ل ا و ر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا أ ن هناك ا س ت م متصل ف إ ن ه م ق ا ل ويكون ا حرمت ع ل م م ا ل ق و ل هناك م س ا ت م ك ي و ه ويكون ح ر م ع ل م ما فيه لكاتما وحرم عليكم ما, أكل السبع إلا ما لكيتم السبع إلا أكل ل و أدركتم هناك أ م ا ل ح ي ا ة ومالك بن أنس راى عاملا أ ن الاستناء منقطع و ك أ ن ه يقول حسن وفي عند مالك القول يوافق الجمهور لانه أ ن ل ب العرب إن قول الإمام مالك في ذ ا كأنه ف يقول ه سبو ت ن ا ض لأنه ي ق في ا ل م ي ض ة أ ن ه ا توكل و إ ن و ي س من حياتها ي أ س ا كليا ً من ويقول في التي أن في, في انيس من حياتها وكان بعض العلماء يقول لو كان كل ما انزل مقتله مات لكانت و ص ي ة عمر بن الخطاب بجعل ا ل خ ل ا ف ة شرع بين س ت ة لا تقبل لانه و انزل ل ط ب ب ي مقتله, أوصي مقتله وقد اوصى وعمل بوصيته وجعل الخلافه شرع بعد نبذ مقتله ف ذلك يدل على أ ن هنالك ح ي ا ة والمالكيه يقولون مثل ه ذ ل ا ل ح ي ا ة ك ح ي ا ة ا ل مذبوح لا نعتبرها ح ي ا ة ف ي ذ ك ا ه و ا يطلونها لا وهذا ل قول مالي ج م ه و و ر سبب الاختلاف هو الاختلاف و اي ا ق ت ن ا ع منقطع او متقي كما ا سؤال الرابع وآخر قليل واهر اللين تعالى وطعام كما ت حلل صيد ل بينا مطلقا الهات استدل وعلى ا ايديكم مرماحكم خالف احد اصحابه ام لا احد ل وهل وهل الامتي ل ه هو من من وعفق يضن أما هذا لن ي و ا الإمام مالكا الإمة الثلاثة ف ق من به أحد و خ ا ل ف ه جماعة م ن أصحابه و ر و ا عنه بعنوب انه مكروه لا حرام وجمهور العلماء على أ ن صيد الكتاب ك ل ك ا ت ه و أ ن ل ك ا ت ه بالعقر ك ل ك ا ت ه بالذبح وهذا عليه جمهور العلماء وكثير ل ل م م يوافق ا به أحد من الإمة ا ل ل ا ث ث ة و ك من أ ص ح ا ب مالك ا ل خالفوه في هذا و ر و ا بعضهم عنه أنه م ك وقد ه كراها تتنزيه وليس و بمحرم ر و استدل ه وغيره والرواية المشهورة ابن البشير والرواية رواية ابن ا من ق م حرام أنه وأنه يفرق فيه بين فيه يفرق العقر ذكاة وذكاة ا وقد ذبح س م ا ل ك ب ا ل آ ي ة التي تفضل بها ف ض ي ل ة الشيخ ل أ ن الله قال في السيده تناله ايديكم و ر م ا ح ك م واباباب ل ي الايدي ا م ه و ر م ا ح المسلمين والجمهور يقولون إ ن هذا أ ص ل ا ح منه ق و ل و هو طعام ل ي ن ا و ك ت ا ب ا لكم وقد اجمع العلماء أ ن ل ب ا ئ ح ه م د ا خ ل ة في ذ ل ك قالوا ولا فرق بين العقل والذبح ل أ ن العقل والذبح كلاهما نوع من الوعي ي ك ا ف نعم الاسمين نعم امتهت ولما كانت ز ك ا ة ا ل ع ر و ب ي للمدير عند مالك لا يزم صاحبها ان يزكيها الا إ ذ ا ن ب ل ه دينار او كانت درهم ولما د ن ب اشتريها و ج د زال أ ب ا ح ك ر ة و ل المدير يعد ذلك جراما من الزكاه ة ويحامل ام الورق لا به اليوم بدأ العين أ م ا التجارات فجماهير علماء ا ل م ص ا ر و ل ع ل م ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ص ح ا ب ة كلهم مطبقون على وجود ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ا ت ولن يخالف في هذا إ ل ا بعض الله ر ي س بن حزم قال إ ن ه لا ز ك ا ة في ا ل ت ج ا ر ة و أ ن ه لم يقم دليل قائم على ز ك ا ة التجاره ا ل جمهور معهم الحق استدلوا على وجود ل ز ك ا ة في التجارات ب أ د ل ة أ ورد ل ا أنها و ف ي ه ا حديثان مرفوعان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابيين والواقع في الحقيقة أن في ان ل ح ق ق ي ة أ كل واحد من الحديثين لا يخل و سنده من كلام ن كل سنده من مقال فإنهما بسند مطعن عن أمين المؤمنين عنه ه أحدهما فيه الله وأرضاه م مقال بما عمر ا لا بالآخر لا الخطاب يخلو ذلك يعتقد ويعتقد صحيح قد أبي ذبت رضي أ ن ه أ خ ذ ا ل ز ك ا ة ا ل ج ل و د من ساجد يستجيب ا ل ج ل و د هذا ثابت عن عمر بن الخطاب ث ب و ر ة لا مطعن فيه و ل م يخالف أحد من احد ل ص ا فكان إجماعا سكوتيا من أصحاب رسول الله صلى الله ب ة من وسلم عليه رسول و صلى ق ذبت عن ع من ر ب عبد ا ل ع العوام ز ز الزكاة ي خيار يقيم في ويأخذ البخاري المحدثين وهو وقد أنه من من الإمام وإمام كان الناس الخلفاء الطرق السجارات قال ص ح ي ح ب ا ب في زكاة السجارة وجعل هذا العنوان لزكاه التجاره ولكنه لم يكن ف ي ه ا حديث على شرط البخاري لصعوبه شرط البخاري ف س ا ق تحت هذا العنوان بسنده الصحيح عم ن جاهد انه فسر قوله تعالى أن من طيبات ما كسبتم ومما لكم من الأرض قال من طيبات ما كسلتم ومما اخرجنا لكم من الارض يعني الثمار والحبوب و إ ذ ا عرفنا م ه ل ا أ ن جميع العلماء يقولون بزكاه التجارات و أ ن ه لن يخالف بذلك إ ل ا من لا يعتد به كبعض أ ت ب ا ع داود كابن ح س ن فجميع العلماء لا يشترقون في ا ل ت ج ا ر ة نجوب شيء وخالف مالك في مشهور مذبه واشترق في تقويم عروض ا ل ت ج ا ر ة أ ن يصل يد التاجيل نقد ا ل م ا د وعطر في المدونه بربع بهم وشراحها يقولون ولو أ ق ل من ربع بهم ولكن ه ذ ا ا خ ف فيه م ا ل جميع العلماء حتى إن ابن حبيب من أصحابه حديد من خ لا ف ه و ن ض م م إلى ل ا ج ه و ر و ل ك ن ن ان ق و ل أن ا ل إ م ا م مالكا إ ن م ا قال هذا في وقت يكفر فيه الذهب و ا ل ج د ة وينتشر فيه التجاره بالذهب والجده أ م ا لو كان مالكم موجودا في زمننا هذا بحيث لهب يوجد لا ولا ولا جد نقض فمن المستحيل أ ن يقول ل ل س ا ج ر هذه التجارات ا ل ط ا ئ ل ة و ا ل أ ر ب ا ح ا ل ن ا م ي ة س ن ة بعد س ن ة في شرابها العقارات والزور هي م ؤ ف ا ة من ا ل ز ك ا ة هذا لا ليس بفقير و ط ب كسبتم ا ما ت ومما خ ج ن من الأرض. ولا تيمنوا منكم ونحن نقول أنه فرضناه ا الأرض ولا الخبير مهلا لكم لو أ ن هنالك أ ق و ا ل وزيد يقول وعمر يقول فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه علمنا ت ع ا ل ي م و ا ض ح ة و أ ن و ا ر ا ل ن ب و ي ة ليس لنا ان نعبد عنها وقوله صلوات الله وسلامه عليه دعنا يريبك الى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استغرق لدينه وعرضه والزكاه ليست بلا لجيد لانها د ا ي م ا من دعاه ئ الاسلام ومن جاءت في ذمته فويده فوي وويله ووي و الله يقول إن ا ل ذ ي ن ي ك ان ي و ن لك ان و ا ل ج د ة و ل ا ي ن ي ق و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون ل ا ف ي ك و لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ا م يكون لك ان ي ك و م لك ان يكون ان يكون لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ذ ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك م ن ك ان يكون لك ا ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و لك ان يكون لك ان من كتاب الولا سنة وعندما ل ا سنة و حدث ف ا ل م ت أ خ ر و ن من العلماء اختلفت ب ه ا ت و ا ي ر ه م ف ي ه ا ف ج م ا ع ة قالوا هي ك أ و ر و ز ا ل ت ج ا ر ة وقال به ج م ا ع ة من م ت أ خ ر ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وهذا القول لا يغرق اللغه ل أ ن ا ل ع ر ض غالبا لا بد أ ن تكون بذاته م ن ف ع ة م ا ل ي ة م ت م و ل ة وهي لا م ن ف ع ة ف ي ه ا و ج م ا ع ة قالوا هي اسانيد بجلوس وهذا اقرب إ ل ى الحقائق ل أ ن عليها س ق ر ا مكتوبا ف ي ه أ ن ا ل م ؤ س س ة ا ل ه ل ا ن ي ة تتعهد لحامل ه ذ السند ا أن تطيعه ك ان ذا ما ا يرم إلى ل س المؤسس... د ا تعطيه أقرب والذي هذا يجب من ن أنه جعل السند بمنزلة الصحابة الشيء جعل بنام مالك ومقصودي بإفتكات في أيام إلى إمارة مروان ا ب ل كذا ل ل الحكومة للناس م د ي ن ة أعطت طعاما م ك ت وعلى ب ا الصقوق في و و ا بيت المال العلماء كل بعتموا ع ا م قبل فلم يجعلوا قرضي الورطة هذه وإنما قالوا إن المدار على إلى المكتوب فيها أقربه حال ذ إذا ي نوصي رهيب أنفسنا وإخواننا وأن كان عنده من من بتقوى الواحد أوراق أو به الله تجارة مال ينمو نموا بعد ن م و ويزداد أ ن ه ليس من المنطق ا ل إ س ل ا م ي الروحي ان يترك الفقراء محرومين من هذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على ا ل أ غ ن ي ا ء ص د ق ة ترد ه ل ل ف ق ر ا ء والعلماء مطلقون على ان ا ل ت ج ا ر ت ك ا ل ي فالذين هلم ش ي ر به على إ خ و ا ن ن ا أ ن يخرجوا الزكاه و ي س ت ه د و ن لدينهم وعظيم ولا تكون في هذه الزعيم خ ص و م ة قيل ما قال لا يدرون يتخلقون أ م لا、أنت. <تصفيق> سؤال السابع ما عندكم لزوم انقطاع ل م <تصفيق> الأخساء ع ا معناها、إليه. لا تيمموا لا كنتم تخرجون زكاة لا تمروا المالي كان ي نعطي إلي خبيل يعنيه رديل وخصيصي بآخيه ة كنتم تخرجون فتخرجونه إلى ولستم ح لكم لو الذين كنتم أنتم ت ل ب و ن ل لا تقبلون ذلك الرديل ح ق إلا تغمضوا أنتم ردوه ي ن ك م على القذاء يعني لانه ي ء الذي ل ا ت ر ض و ن ه لديكم لو كان ا ل حقكم ل لا لاترضوه ن لله ف ب ح ق ك جل وعلا س ؤ ا ل السابع ما عندكم من الزون الصومي ابو جوب الهطري بخبر الرجل مع اتحاد القطري وما عندكم من اجتماع القراءه ا ل ق ر آ ن ف ي ه بها <تصفيق> <تصفيق> مهلا مهلا من يقولكم سمبا مهلا أحفظ. أحفظ. أحفظ. أحفظ. أحفظ. أحفظ. اما هذا الذي س أ ل عنه ظبيله الشيخ وهو هل اذا أ ذ ي عن م سبل ا ل ح ك و م ة أ ن الهلاله هبت المحل ا ل ه ل ا ن ي هل يقام أ و يصاب ه ذ ا ه ؤ ل ا نعم نحن نقول إ ذ ا حكم بهبوط شهر رمضان أ و شوال حاكم بطريقه ش ر ع ي ة وصار الحكم يعني من طريق قاض بطريق شرعيه ثم إ ن ا ل ح ك و م ة ب ل غ ت عن طريق ب ا أن ا ل ذ ي ا ع ه ل ن ان أ على المسلمين أ ن يقوموا ويغطروا بذلك و الاستناد في ه ذ ا والدليل عليهم ا س ت ن د و ل ى شيئين أ و ل ه م ا أ ن الكتاب و ا ل س ن ة واجماع العلماء دل على أ ن ه أن الغراب ا ل أ ك ب ر في ا ل أ خ ب ا ر غ ا ي ة ه و أ ن يوجد شيء يغلب على الظن سبقه الظن وقد ت ر ركونا ك ن النفس و ا مزاحمة إليه ل ل ي ي بحيث يذيقوا ن لإنسان أن لو عقله الأمر وليم راجع راطع هذا ه ت ش بهذا المنه و قال د ق سيدي مرات في السعود في في ا في مباحث ا ل أ خ ب ا ر بغالب ا ل ظن يدور ا ل م ؤ ت ب ر وقد ف د ق ونحن ن ض ي ب لكم اذهلا من هذا هذا إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة النجم مالك بن انس رضي الله عنه وارضاه سئل عن رجل ا س ت م هذا ش م ن ي فيه ريح الخمر ولم تق... وقام حدا ولم تقم بينه العذور يشتدون ان هذا الرجل شرب خمره ولكن ريح الخمر قليله يوها الى شرب النفس ويغلب على الظن انه شرب الخمر وقد اجمع المالكيه مالك وعامه اصحابه على العمل بالتدميه الحمراء واذا انكرها عليه غيرهم لو وجد رجل يتشحطه دمي وقال دميع بفلان فإن مالك بان مالكا يزكي بان أ و ل ي ا ئ ه يحرفون القسامه ويقتلون ذلك الرجل نفس ت ق و ل ل ا إله عن إ ل ان يكون هناك افعاله هناك افعاله ا هناك افعاله هناك افعاله ن ه ر ا ف ع ا ل ق ر ي ن ا ل ا ي ت ر ك ه ه ن نفس إلى ف ع ا ل ه و ن ا ك ا ف ن ا ل ه ا ن ا ك افعاله هناك ا ت ع ا ل ه هناك افعاله ه ن ا ل افعاله هناك افعاله هناك افعاله هناك ا ف ي ذ ل ك ا ل و ق ت ا ل ل ه و د ا ل ك ا ف ر ا ل خ ه ج ي ك ا ل م ا ل ه هناك افعاله هناك ا ف ي ا ل ع و ن ا ك افعاله هناك افعاله هناك ا ف ع ا ل غ ر ن ق ا ل آ م ن ت ك و ن ه ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ذ ي آ م ن هذا ا ل م س ل يقول فلما بالله وحده بما كنا به مشركين فلم ان ي ك و ا ل ل ه يقول لك ا ر يكون هذا ا ل و س م ن ن ا ذ ا المسلم ي ق و ك ا ر ن ا ا ل م ا ك ن ا المسلم ي ق ك ي ن ف ل م ي ك ن ي ن هذا ا ل م ن ه م و ه ذ ان ب ي ا ل ل ه ي و س ف ب ر أ ه ا ل ل ه ب ق ض ل لك ا ي ة ع ا د ل ة م ن ذ ل ك ا ل ش ا ه د ل م ت ق م ي ق ان ي ن هذا ا ل يقول لك ان ي ك ن ا ل م س ل م يقول لك ان ك و ن هذا ا ل ل م ي ق ل لك ان يكون ه ا ا ل س ل م يقول لك ان ي ك ن هذا المسلمسلم ي ان هذا المسلمسلم ل لك ان هذا المسلمسلم ي ر و ل لك ان هذا ا ل ك س ل م ي ن ي ذلك ان امراه العزيز لما ب ه س ت ه وقالت ما جزاؤه من أ ر ا د به ا لكسوه الا ليسجن أ و عذاب نبي او يضطر إ ل ى الدفاع فقال هي راودتني عن نفسي وليس هنالك شهود يعلمونه هو ا ل ك ا ر ب و هي ا ل ك ا ر ب ة فالشاهد قال لهم انظروا إ ل ى أ م ر ف ر ك ن و ا نفوسكم إ ل ي ه يغنكم عن ا ل ب ي ن ة ا ن م ر و ا قميص ا ل ر ج ف إ ن كان مشقوقا من ا ل أ م ا م فهو يطول إ ل ي ه ا ويتدفعه و إ ن كان مشقوقا من الوراء فهو هارب ويتمشهم وراء وشهدت ي شاهد من ح ي ن كان ق يسوق ا ل م ن ا ل م ي ن وكان إ ن ق يسوق د من قبل من زبر فكذبته المنزلوك ص ا د ق ي ن ح ل الشاهد فلما قمصه رأى وكان يسوق المنزلوك ا وكان يسوق ا تحسد هذا هذا فتبين أن ل أ م ر ا ل ذ ي لا ك ا ن ف ي ه ا ل ن ف س و غ ا ل ب على صدقه م مقام ا ل ن ة ولما إ خ و و و أ ا د يعقوب ل جاوز ع ل و أخاه ا ت خ ل القنيص عشاء يبكون تامل يعقوب في القنيص فوجده ليس في شق فقال سبحان الله لك سالت ي ب ح ل ي من ك ي س ا ي ق ت ل يوسف و لا ي ش ق قميصه و عرينا ف قرينا ل قميصه ن ه م كايبون و ل ذ ا قال الله عنه بل س و ل ت لكم أ م و قد اجمع ع ل م ا ء ا ل تفسير أ ن مستند يا قوي بل س و ل ت ل ك م و م س ك م قرينا سوالتكم ي ص ك م ا ج ز م ب ن يا بو عبد الله ا ل ق و م ب في ت ف س ي ر ه ذ ه ا ل آ ي ة و قد اجمع العلماء ع ن بكر في ي ه م على أ ن الرجل ي ي خ و م المراه و ل م يرىها قط ويتزوجها من غير أ ن يراها وانما يسمع أ ن عند ه ل ا ن بنى هلان ب ويخطبها وتجفها إ ل ي ه ولايه لا ي ل ب ث بقولهن ا ل برهن ولا دينار فقد اجمع العلماء أ ن له مسيسة مسيسها من غير ب ي ي ن ة تشهد على أ ن هذه اي ه ل ا ن ه بنت ه ل ا ن التي وقع عليها العقد ل أ ن ق ر ي ن ة الصداق والعقد تدل علىها وتقوم مقام ا ل ب ي ن ة مقاما تركني اليه النفس يغلب على و صدقه وقد اطبق العلماء على أ ن الرجل ينزل عند القوم وياتي الوليد و ا ل و ل ي د ة بطعام القوم والطعام محترم معصوم فليس عليها ان يتذبذب بهذا ب ي ن ة تشهد أ ن ه يناله فيقول لان قرينه ا ل ر ي ا ض ة أ م و ر تركن ا ل ه ا النفس ويغلب بها على ظنها أ ن امر حقيقي كلا ل ش ر ا ع ة ا ل ح ك و م ة يحتف بها من القرائن لا يمكن أ ح د أ ن ي أ خ ذ ه ا ويزود والنفس تركن اليها وكونا قويا إ ذ لم يكن يقينا فهو مزاحم لليقين أ ق و ا م يقين ش ا ه د أو شاهدين و ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة هو ان ولي ا ل أ م ر الذي يتولاه م ر الناس على الناس ان تطيعه ولا ت ؤ ه ا ل الخلاف لان واحد صايم وواحد غير صايم هذا ي سبه هذه الخلاف ونسعات ولا ي ت في ع ض ا ل د ي ن و ا ل ر م ز إ ل ى الخلاف لا ينبغي يجب على المسلمين جميعا أ ن يكونوا منتدمين في عائله الاتفاق الحاكم و ا ل م ح ك و م ل ي ت س ا ع د جهودهم على الخير <تصفيق> الجواب السؤال الثامن ما هو حد البدعه التي منرتبها أ م ا استماع ا ل ق ر آ ن فيه فالواقع في ا ل ح ق ي ق ة أ ن الذي يسمع السامع في الراديو هو نفس الصوت ا ل ق ا ر ئ إ ذ ا كان الصوت القراءه ص و ت ا ل طيبه ولم تكن م ق ر و ن ة ب أ م و ر تقتضي الاستهداف فلا مالك و إ ن كان يعني بتمطيط لا يجوز أ و مقروءا ب ح ا ل ة لا تقوم يعني ب ا ل ا ل ا ل ل ا يقضي ا ل ق ر آ ن كقولهم أ غ ا ن ي مسجله ل م ك ل و م و آ ي ا ت م ن ا ل ر الحكيم إ ذ ا كان في أ ش ي ا ء مثلا لا ليس في ه ا ي ع ن ي احترام القران كما ينبغي أ و ل حال لا تجد فينبغي ان لا يسمع و إ ن كانت ا تراه على بابها فهو صوت القالب لا ت ع ت ب م لما س أ ل ت عن ذلك ولكن لأنك لأ. دائما تقرا أ ن القران في الرجل و ا لا مالك بذلك عن عنه من تشتهيت ن لا ولا مخا الأجسام بذلك ه ا أ م ما و ر يليق عن كان ذلك وجماعه اسمعوا ا ل أ غ ا ن ي من الزلزله و آ ي ا ت ما اجري لعميل ما ه واحد من الزلزله التي من ارتكبها يعد مخالفه ا ل س ن ة وما عندكم م ا يفعلون بعض م ت خ و ذ ا الزمان من الحركات والكلمات التي لا تعلق على هذه الصلاه كاستدبار القدره والرقص والكلام من احد امر معجزهما ان هذا كله لا يؤثر خللا في صلاه زاعم ا ل غ ل ب ة بالحال على كل حال هم هم هم؟ ما هو حد البدعه على كل حال ل حد ا د ب هو ان يرتدع ا ل إ ن س ا ن في الدين ش ي ء لم يأتي في ك ت ا ب و لم ا سنة و ل يات أ ت ي م يدل عليه كل من جاء في الشيء ي كل من لم جاء أ ي في كتاب الله ولا سنه ة في ن و ل ا جاء ف يات ه ما يدل عليه وجه بمظلومه هذا هو من منطقة الدلالات البدعة ذلك وغير أ م ا ما جاء في النصوص أ و ما ي د خ ل في عموم النصوص أ و ما يخلد الاستنباط من النصوص فهذا ليس بالبدع ومحل البدع ان يكون امرا دينيا أ م ا ا ل أ م و ر الدنيويه فليس في ا ل م خ ت ر ع ا ت منها بدعه ا وأما م ل الحركات في الصلاة والأفعال المضادة للصلاة ا حرام بإجماع المسلمين ولا يقر هشاء من أحد أبدا ولا يقر لبتك شك بأمانيكم في فهي شيطانية مية في أحد أنها من المية للكتاب ليس نزغات أمانيها من يعمل فورا يجدد ولا يجد له من دون الله ورده ولا نصيره ف ا ل ص ل ا ة لا يسامح بها أ ح د ب أ ن يتكلم ف ي ه ا بل المؤمن إ ذ ا قام في ا ل ص ل ا ة علم أ ن ه قائم بين يدي م ل ك ا ل ت م ا ر ا ت والارض منادي ه ف لم يكن س ل قلبه نورا ويسال ت عن الزحشاء والمكر و أ ك ب ر الزحشاء والمكر الصراخ والصعق في ا ل ص ل ا ة فهو نزغات الشيطانيه ب ر خ ل ه ولا شكو زعما اعطاه الله علم ومن يحذر هذا هو ذ ا ل ل أ ن الصلاه هذه أ ع ظ م دعائم الاسلام والمسلم لا وقع بها ان ا ل ص ل ا ة ت ن ه ى عن الفحشاء و ا ل م ك ر والكلام في أ ز ر ا ء ا ل ص ل ا ة استهزاء بخالق الكون و ت م ر ض على ن ي و ا ن السماء ويعني وعدم امتنان بعض الدائمه من دعائم ا ل إ س ل ا م ولا يفعله إ ل ا جاهد ي ن ز ق فيه الشيطان ليس هنالك علم راسخ ولا دين كاذب لان صاحب العلم الراسخ والدين ا ل س ا ب ت كيف يتحرك ويتعطي صلاته وهذه أ م و ر و الشيطان إنما ينخطهم وكانوا ي ورجدانيات و أحوال و ل هذه ل ه باطل الصحابة لم يزعط ن و ا على رسول مطير والنبي وهو سيد الخلق ل م يتكلم بصلاته لا بما ارضي الله في غايه الخشوع إ ذ ا تهقن عدم المسؤولين بعد خروج الوقت ه ذ اما هو السؤال التاسع أ أ ن ا فقد يدخل علي الوقت مرارا و أ ن ا في ا ل ط ا ئ ر ة واصلي ف ي ه ا و أ ر ى أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل عليه الوقت ل ي ص ل ي في ا ل ح ا ل ة التي هو بها ل أ ن الله يقول ت ق و ل الله ما استطعتم والنبي يقول لا امركم ت بشيء فتوبه ما استطعتم ولاسيما إ ذ ا كان يركع ويسجد و ا ل ق ب ل يعرفها وهذا الشائع في الناس أ ن ه لا بد من ا ل أ ر ض ويستدلون بحديث جعيده ليلاظ مجيدا وطورا ه انا لم اجد له مقناعا بكتاب الله ولكنه بسمة نبيه لأن للأرض ينخسر ويقول ووجدانيات ل باطل ا لم لفلاته نبيه ا رسول و و انا أ م ر معروف لا يسال عن واحد م ا عندك من ق ا ي ر ا ل و ق ت و ه و ي ت ي لا تقنع ي د م ا ل من دون ا ل ا بعد فروه الوقت هذا هو السؤال التاسع أ م ا أ ن ا فقد ي ت خ ل علي الوقت م ر ا ه و أ ن ا في ا ل ط ا ئ ر ة و أ ص ل ي فيها و أ ر ى أ ن ا ل إ ن س ا ن لا دخل عليه الوقت ل ي ص ل ب ه ا ل ح ا ل ة التي هو بها ل أ ن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي يقول لا امرتكم بشيء رسول الله ما استطعتم و ل ا ت ي م ا إ ذ ا كان يركع و يسجد و القبله ي ع ي ه ا وهذا الشيع في الناس أ ن ه لا بد من ا ل أ ر ض و يستدلون بحديث جعيده رياضه م س ي د ا و طهورا أ ن ا لم أ ج د له مقنعا في ك ت ا ب الله و لا ف ب ك م ل نبيه ل أ ن حديث جعيده رياضه م س ي د ا و طهورا تقتضي وكل ا أهل الإستان وإجماع ا ا ا أبدا نفس ه الطهورة لو حصلنا الطهورة والمسجد ي في ه الطهور هنا لكان ا محصور ثقه و و ل ن ل الامتنان ترضى على الحدث لكان ح ص و وكل ر ا لا مفهوم له ومن هنا اجمع ع ا م ة العلماء على جواز يشير ا ل ق د ي س من الحوت لو يبث الحوت وجعلته ق د ي س ا بالملح لجاهز فلو فرضنا ان الله تبارك وتعالى لا بد من مستطيل لفظ فالطائره مستطيله بالاكسجين والاكسجين جلد مستطيل لفظه أ بالماء فلو اقاس قربتين واحدون يملاوا هرجه من الماء والثانيه من الاكسجين والثاني لم تلاتين لكسجين قبل هذا وعلى ل لم تفرق بين اللسين الماء واللسين و رأيس مطرحتين تفرق بين الكسجين تجيب أماما من هذا هذا وخط حتى أبقى كل حال ف ا المسلم حيثما كان ص ل ى النبي قل استق الله حيثما قل ومن تقوى الله جل وعلا إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة في وقتها